ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى وإن كثيرا من الناس بنقاء ربهم لكافرون وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَتَارُوا الْأَرْضَ عَامَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ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 أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَسَاءُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَرْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بِنِسْرِ مُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَشَرَكَائِهِم شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشَرَكَائِهِم كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي جَنَّةٍ يُحْبَرُونَ